يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله اتقوا الله يقولوا قيلا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنودكم وميت الله يا رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله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 إن مما يملأ القلب سعادة وطمأنينة وراحة أن يعتقد العبد أن له ربا رحيما لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هو أرحم بأده من نفسه التي بين جنبيه هو أرحم بأده من أبيه وأمه والناس أجمعين عند أن يعتقد ويوقن أن له ربا كل ما يصدر عنه خير سواء كان مما نحب او مما نكره فإن الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين وارحم الراحمين فحينها يسلم العبد امره بربه ويصول امره اليه بعد ان يفعل ما امره الله عز وجل به ولا يجانب ما نهى الله عنه والذي يعلم ان الله لطيف بعباده وانه لا يضيع اجر من احسن عمل وانه دافع عن الذين امنوا وانه يتولى الصالحين فان كنت صالحا الله يطلق الصالحين لقد قال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث خاطر السماوات والأرض أنت يلي في الدنيا والآخرة فيصني مسلما ويلحقني بالصالحين فالله وجل. مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم فيا الله إذا علمت أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن انتلى قلبك راحة وطمئنة وعلمت أن الخير قد يأتيك من حيث لا تتوقع فربما جاءت العافية بسبب المرض والعزة بسبب السقوط والوقوع والفرض في سماية الشدة وجاءت المنفعة من رحم المذرة ولربما انكفأ الفتى بغرار من يبغي الضرار وذره من ينفعه ولهذا قال الله أي وجل وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله رب العالمين لا يمكن لمشيئة في هذا الكلب منفردة أو مجتمعة مع غيرها أن تكون حائلا بين عبد وبين ما أراد الله له من خير أي شر، ولذلك جاءت الحبيث المغيرة بن شعبة تستهي حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ذو الملك ولا ذو الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي جد من يجد إن هذا يرتقي لي. مع ما, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا مانع مما عطى الله ما عطىك الله أبو يجل من حذق من مال من علم من عافية من أهل من ولد وغير ذلك من العطايا الدينية أو الدنيوية لو اجتمع من بأقطارها على أن يحولوا بينك وبينها ما تستطعوا لو ما منعك الله شيئا من ذلك فلو اجتمع من بأقطارها ما منعك من ذلك فإن مانع ونعطي مكرتان في سراق النفي تفيدان العموم ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الغناغناه ولا ينفع السلطان سلطانه منك الجد ومنك الخير ومنك العزة والرفأة بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولمالك من تدبر هذا الذكر وقال هو دائم عليه أدبار الثلوات لهج به بنسانه وانتلأ بمعانيه قلبه فإنه سيعيش مطمئنا بل ربما دخل الصلاة وعليه من الظموم والعلموم أفقل مما تحيين أي جبال الراحيات. فما هو إلا أن ينفق بلسانه ويتذكر ويتذبر معاني ذلك فتتلاشى تلك الهموم والغموم وتعود إليه الطمأنينة ويدب روح الأمل في قلبه مرة بعد مرة في يومه وليلته لقد نقل شيخ الإسلام بن كلمة وتميذ ابن القيم رحمة الله عليهما الإجماع إجماع المسلمين أجمعين أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاءه الله كان وإن لم يشاء نفس وما لم يشاءه الله ليكون ولو اجتمع من بأقبارها وما أحسن ما كان الإمام الشافعي يقوله مخاطبا ربه وقد جاءت تلك الأبوات بالإثناد الصحيح إليه كان يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجر الفتاة والمسلم على ظامن وهذا خذيتا وهذا أعنسا وما لم تعم فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن نسأل الله عز وجل أن يجعل النواغبات المهتدين وأن يظلون ولا مظلين أقول ما تسمعون الله لكم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 كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لا تفتح عمل الشيطان هنا قضية كلية عظيمة صرة المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فالمؤمن لا يعدم مخيرا، سواء كان قويا او ضعيفا مطيعا او عاصيا مقبلا على الله او متأثرا في سيره الى الله في كل خير لكن المؤمن القوي في ايمانه في مواقفه في توكله على الله في محبته لله في رجائه من عند الله في خوفه من الله في علمه في عمله في تعلقه بالدار الآخرة ونحن ذلك مما يثمر أعمالا وأقوالا ومواطف وكلمات تسر السامعين وأعمالا تسر الناظرين المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اهرف على ما ينفعك في دينك ودنياك ومن الأسباب الموصلة إلى ذلك ودع البطالة بالكفل التي لا تولد إلا الخيبة والفشل اهرف على ما ينفعك ولا تعتمد على ذكائك على مالك على قوتك على جانك على أتباعك وأعوامك وتصاحتك وبلاغتك لا لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كل كنز الجنة وتفوض أمور إلى رب السماوات والأرض اشتعن بالله إذا لم يكن عين من الله من شتى فأول ما يقبل عليه امتهاده احرف على ما ينفعك اشتعن بالله في تحقيق المطالب ودفع المكاره والنظر بالامنيات وتحقيق الامور العاليات احرف على ما ينفعك اشتعن بالله ولا تعجب ولا تقل ان فاتك شيء وقدر الله عليك بلاء لا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا فتتحسر تتندم تتندم حظك وتقز في مكانك لا انطلق واستمر نسر نتعو لكن قل قطر الله فما شاء فعل لعل في ذلك خير لعله لا خير لي في ذلك الذي حرست عليه لعله ولا خير لي في ذلك الذي كنت ارجوه منه اشبه بالك قال ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمل الشيطان يا عبد الله إن ثقتك بالله وتفويرة أمورك أمور كليه وإن اعتقادك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ليس مفططا لك عن العمل ولا مانعا من البحث بالأسباب. ولا ينبغي أن يكون كذلك ولا أن تفهم ذلك وإنما المراد أن تعمل وأن يكون هذا حافظا لك وأنك وسائر من في هذا الكون تحت مشيئة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين في الليل والنهار لا يجري مما يؤلمنا في أنفسنا أو في غيرنا من اخوان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها هو تحت مغر الله يسمعه وبصره وعلمه لا يعيب عنه شيء وله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده تتأمل وقد ذكر في الكلام انك دم رصيص الله تطيب امورك الى الله وتجدد العهد مع الله وتذكر نفسك بانه لا تبين لك الى شيء الا ما قدره الله كذلك عندما تأوي الى فراشك سبعلك كما في حديث البراء ابن عاذب في الصيحين انت اضطيع بعد يضرع على شبك الايمن ثم تخدم يومك وربما ختمت حياتك لانك اجتت لا السوق الا في قدرتك على سؤال الملكين ولما هذا يوم يشبه العمر ختم مضى انتهى صفحة طويت ليومك تختمها بالتسليم والتسليم والإيمان والإتجاع إلى الله والاعتصام به شرع لك أن تقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب إذا أعوى إلى فراشه والفدع على شقه الأيمن أن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وصولت أمري إليك وعزأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من ولا من جاء منك إلا إله آمنت بكتابك الذي أنزلت ومن نبيك الذي أرسلت فما ظنك إذا قلت هذه لسانك معتقلا بجمالك فتناموا كأنما تنام على السحاب فتناموا آمنا مطمئنا ولو أحب بك الأخبار ولو كان الشر أقرب إليك من الحاجس الذي ترتديه أو تتغطى به لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وينحفظك الله ما مرت أحد من الناس وإن لم يحفظك الله لم ينفعك حراس الأرض وإذا العناية لاحظتك عيونها من فالمخائف كلهما أمانوا اللهم أرنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغمى اللهم اجعل قلوبنا خزائن تحيبك واجعل ألسنتنا مفاتيح تنجيبك واجعل جوارحنا خدم لطاعتك وعبادتك اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا خرجه ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا قفنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لغة ولما فيها صلاح إلا أن عليها أيشرتها لنا يا رب العالمين اللهم تدرب هم المهمومين من المسلمين وليس كرب بالمكروبين من المسلمين واتهدين عن المدينين واشف مربانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين اجمعين الغلاء والوباء والقتل والزلازل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن اللهم فرج الاخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين اللهم كلهم حافظا وناصرا ومعينا اللهم اربط على قلوبهم اللهم جبر كسرهم اللهم تولى امرهم اللهم قوى ضعفهم اللهم تقبل قتلاهم وعاف جرحاهم وعاف مبتلاهم اللهم أمن خائفهم وعطع جائعهم وقص آريهم وكلهم حافظا وناصرا ومعينا اللهم عليك نستهائنا المجرمين الغاصبين المعتدين وبجميع أعوانهم على المسلمين اللهم شكت سلهم يفرق جمعهم وكفر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدميرهم تدميرا عليهم اللهم لا صرف عليهم رأية ولا تحقق لهم رأية واجعلهم للناس عظة وعبرة وآية اللهم نزل الكتاب نجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القات اللهم اجعي توحيدك وطاعتك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم حب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وأموالنا وأولادنا كالناس إذنعين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وآخر صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak menghendakinya pasti tidak akan terjadi dan beliau Subhanahu wa ta taala di dalam khutbahnya memulai dan membuka dengan khutbatul hajah memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian membaca tiga ayat yang biasa dibaca di dalam khutbatul hajah yang terkandung di dalamnya di antaranya perintah untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau Hadirullah taala kemudian setelah selesai dari khutbatul hajah beliau memulai dengan permasalahan bahwasanya hati seorang hamba akan bisa terpenuhi dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, kenyamanan ketika seorang hamba mengetahui dan mengenali bahwasanya dia memiliki Rabb yang penciptanya, sang pencipta yang telah menciptakannya dari seluruh alam semesta. Mengenali bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selainnya. Demikian pula hendaknya seorang hamba mengetahui bahwatnya rabb tersebut memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mengatur seluruh alam semesta, yang mengatur kehidupan seorang hamba. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang Menakdirkan apa yang terjadi Pada seorang hamba Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang arhamur rahimin Adalah zat yang paling rahmah Paling kasih sayang Kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya Dibandingkan orang tuanya Dibandingkan anaknya, istrinya dan keluarganya Kemudian Eh, bahawasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terkadang kebahagiaan, terkadang suatu kejadian, suatu peristiwa yang dialami oleh seorang hamba memberikan pengaruh kepadanya bisa jadi Allah berikan kepadanya keselamatan Allah berikan kepadanya keselamatan setelah dia mendapatkan cobaan dari rasa sakit dan semisalnya Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan, mengangkat Derajatnya, mengangkat kedudukannya Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan musibah kejatuhan Atas dirinya Dan seterusnya Oleh karena itu Dan ini bisa kita ambil pelajaran dari Kisah Nabi Yusuf alaihi salam Ketika Nabi Yusuf alaihi salam Mengatakan yang maknanya Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada tu Kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya. Yang mana kita ketahui Nabi Yusuf diberikan dan memperoleh apa yang beliau peroleh setelah beliau mengalami berbagai macam musibah dan cobaan. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa ataupun wudh yang dibaca setelah selesai solat yang menunjukkan atas makna ini sebagaimana yang datang di dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa setelah salat yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in kadir allahumma la mani'a limaa ataita wa la mu'tiya limaa mana'ta wa la yanfa'uddzal jaddu minkal jadd Maka ini adalah doa yang sangat agung Yang mana seorang hamba ketika membacanya Dan dia menghadirkan makna dari doa ataupun wirid ini Di dalam hatinya ketika setelah dia selesai dari sholatnya Bisa jadi ketika dia sebelum sholatnya berada dalam keadaan sedih Berada dalam keadaan gundah gulana Kemudian dia membaca zikir ini setelah salatnya maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegedihan dan kegundah-gulaan kegundah-gulaan gula, tersebut dari dalam hatinya karena pada zikir ini terkandung padanya seseorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang diperoleh oleh seorang hamba itu adalah Mata-mata pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tertahan dari seorang hamba yang seorang tidak mendapatkannya maka tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mampu memberikan itu kepadanya dan sebagaimana yang dinukilkan kesepakatan oleh Syekhul Islam Nurtaini yang rahimahullah Taala demikian pula muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah Taala Bahasanya masyaallah ka wa ma lam yasha lam apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi sehingga walaupun semua manusia menginginkan kebaikan untukmu tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi demikian pula adaikan seluruh manusia menginginkan untuk memadzaratkan Kepadamu, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendakinya maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan waraqat kepada dirimu. Kemudian di dalam khutbah yang kedua beliau Khalifah Allah Taala menyebutkan di antaranya yaitu eh, hadith al-mu'min al-kawi ahadzil Allah min al-mu'minee brayit seorang mu'min yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Dari seorang mukmin yang lemah dan pada masing-masingnya ada kebaikan sehingga seorang mukmin apapun keadaannya baik dia seorang yang taat ataukah dia seorang yang berbuat kemaksiatan apakah dia seorang yang kuat imannya ataukah lemah imannya maka itu semuanya padanya ada kebaikan Namun yang terbaik dari keduanya dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang mukmin yang kawi yang dia kuat di dalam keimanannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, إحرص علماءَ يَنْفَعُ وَسَائِلَ اللَّهِ وَالَّتَاعِزَ. Dan bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah, maka hendaknya seseorang bersemangat dengan apa yang memberikan manfaat untuknya. Namun jangan dia kemudian bersandar kepada apa yang ada di dalam dirinya semata. Seseorang bersandar dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan kedudukannya dan seterusnya. Akan tetapi hendaknya seseorang berusaha dan mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasilnya kemudian hendaknya seseorang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam apapun amalan yang dia lakukan hendaknya seseorang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan apapun yang dia lakukan dan hendaknya dia berusaha dia mengambil sebab dia mengambil faktor-faktor dan hal-hal yang dengannya seseorang bisa mencapai tujuannya, bisa mencapai targetnya. Kemudian setelahnya dia memasrahkan hasilnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hasilnya. Kemudian eh, disebutkan dalam hadis tersebut, Ta'insat Jaka Shayun, Al terlewatkan sesuatu darimu. Ketika seseorang telah berusaha, kemudian terlewatkan sesuatu jadinya, maka jangan dia mengatakan, andaikan aku mengucapkan, andaikan aku melakukan ini dan itu, maka tentu hasilnya akan ini dan itu. Karena andaikan ini adalah pintu dari pintu syaitan. Akan tetapi hendaknya seorang mengucapkan, Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Bahasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan apa yang Allah kehendaki atas dirinya Sehingga ketika seorang hamba terlewatkan darinya dari sesuatu Maka dia ketika seseorang meyakini itu semuanya terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini akan memberikan hiburan menjadikan ringan eh, beban yang ada pada dirinya menjadikan dia tidak menyesal e, atas apa yang telah terlewaskan darinya karena itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wataala sehingga dia memasrahkan menyerahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu Wataala dan sebagaimana yang telah berlalu pemasrahan ini seorang menyerahkan dirinya memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala yang pertama, ketika seorang selesai dari salatnya jadi membaca zikir yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita juga pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa taala ketika seseorang eh, hendak tidur sebagaimana hal ini di dalam hadis Al Bara bin Azib radhiyallahu taalahu di dalam sahihain wasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya azila engkau hendak tidur yaitu menuju ke pembaringanmu hendaknya engkau e, tidur dalam keadaan miring ke arah kanan kemudian membaca doa Allahumma laka aslamtu dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis maka seseorang menutup harinya dan bisa jadi itu adalah akhir atau penutupan, penutupan dari kehidupannya maka dia menutupnya dengan memasrahkan dirinya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi eh, takdirnya apa yang menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini secara global Makna dari eh, khutbah yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala Kemudian beliau menutup khutbahnya Dengan menyebutkan dan membaca beberapa doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk juga berdoa untuk saudara-saudara kita Yang ada di Palestine Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan pertolongan kepada mereka Dan demikian pula Berdoa untuk kehancuran mereka orang Yahudi Bani Israel Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan mereka Dan membinasakan mereka Maka ini maaf suara al-Ikhwah wa rahimakumullah Beberapa poin secara global Dari apa yang disampaikan oleh beliau Hafizah Allah ta'ala Di dalam khutbahnya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan والله ta'ala a'alam بالصواب واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.